كلا إن الإنسان ليطغى فرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وضرب التقى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم الله يرى كلا ان لم ينته لنساب بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ولدي يغوص ندع الزبانيه كلا لا تطع و اسجد